سلام سلام سلام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين يا رب العالمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير فصل الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن معصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه الصدق. ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق, بالصدق منه, منه. اي نعم بالصدق منه يعني منه صدق ومنه كذب ف... ما لا طريقا من للصدق منه من غيره نعم من الكلمة نعم عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد وما لا دليل على الصحيح منه إلى الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول يقول الشيخ رحمه الله التفسير على نوع هذا بحث يخبر عن ما سبق ذاك في الاختلاف في التفسير اختلاف تنوع واختلاف تضاد والتنوع ايضا الخلاف التنوع ايضا هو يعني له اسباب مختلفه ولكنه يبقى اختلاف تنوع ودائما اختلاف التنوع يكون يعني ليس هو في الحقيقة اختلاف يعني فكل من المختلفين أو المختلفين مصيب وأما اختلاف التضاد فإما أن يكون القولان باطلان أو يكون الحق واحد منهم فاختلاف الكفار في اعتقاداتهم هذا كله اختلاف تضاد لكنها كلها أقاويل واعتقادات باطلات واما الخلاف بين ما جاءت به الرسل وبين ما خالف ذلك فهذا اختلاف تضال والحق فيما جاءت به الرسل واذا اختلف العلماء في حكم امر بين محلل ومحرم فهذا اختلاف وتضاد فلا بد ان يكون الحق واحد اما مع المحرم واما مع المحلل لان الشيء لا يكون حلالا حراما ولا يقال لا حلال ولا حرام هنا الشيخ يذكر لنا تقسيم اخر وهو ان التفسير ينقسم باعتبار المستند الى قسمين تفسير بالمنقول وتفسير بغير المنقول يعني بالنظر والاستدلال ولهذا يقول إن يعني إن العلم إما نقل مصدق وإما يعني علم محقق بالنظر والاستدلال معناه ناقل مصدق هذا وإما أمر محقق في من له من الاستدلالات ولهذا التفسير الآن الجاري يعني التفسير بالمنقول هو الذي يسمى التفسير بالمأثور التفسير بالمأثور هو التفسير بالنقل هو التفسير المنقول مأثور وأما النوع الثاني وسيأتي كلام المؤلف عليه فهو التفسير ب المبني على النظر والاستدلال بأنواع الاستدلال كالتفسير باللغة مثلا طريق اللغه تعالى اللغة العربية لها دلالات تفسير مفردات وغريب مثل غريب القرآن نوع من التفسير تفسير الغريب وهناك تفسير بدلالة تركيب الكلام ثم يقول الشيخ إن التفسير المنقول يعني أيضا إما منقول عن معصوم وإما منقول عن غير معصوم فالمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يمكن التمييز بين صحيحه وضعيفه وذلك حسب قواعد المحدثين والنوع الثاني المنقول عن غير الرسول مما لا يمكن التمييز بين صدقه وكذبه وصحيحه من سقيمه فالنوع الأول الحمد لله يعني لا بد أن يقيم الله سبحانه وتعالى عليه ما يدل عليه ويحصل, ويحصل التمييز فيه بين الحق والباطل الحق الله من حكمته ورحمته أن ينصب على الحق دليلا ولهذا قيّض الله في هذا القرآن يعني من يحفظه بالكتاب وبالصدور وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام خير الله الآن حفاظ من الصعابة ثم من بعدهم ثم المصنفون الذين صنفوا وروا السنة بالأسانيد وكان و... للسنة متخصصون أئمة نقاد يميزون بين صحيحها وضعيفها أما الآخر الذي لا يمكن التمييز بين صدقه وكذبه، فيقول الشيخ إن البحث فيه والكلام فيه من الفضول، شيء الذي لا حاجة للناس، لا حاجة إلى الناس إليه. ولا فائدة لهم فيه هذا لا يضر صح أو لم يصح فلا يستحق أن تصرف له العناية لمعرفة صحيحه من ضعيفه فيه. فالخوض فيه والكلام فيه من الفضول فهذا ما يتعلق بالتفسير المنقول وسيذكر أمثلة لما لا فائدة ولا حاجة إلى الناس إليه ولا فائدة لهم فيه من أقوال المفسرين وهي من الإسرائيلية كلب اصحاب الكافر ايش لونه والله يعني يمكن تقول قيله احمر وقيله اسود وقيله ملون وبعدين هذا اول ما, ما فيه يعني خبر يعني عن المعصوم والشيء الثاني ما للناس فيه هذا فائدة الله سبحانه وتعالى ذكر وكلبهم باسط ذراعيه في وثامنهم وثامنهم كلبهم وبس وما يعنينا لونه ولا يعنينا جسمه ولا حجمه كذلك سفينه نوح ايش الخشب يعني هو من نوع من الساج ولا من من الطرفه ولا من الأسل ولا من ما يعني؟ ما نوع الخشب. وكم أطوال السفينة بس كبرها؟ هذا كله مما لا فائدة للناس فيه ولا الحمد لله ما جاء فيه عن عن الرسول كل روايات كلها مصدرها الإسرائيلية ومن جزء ذلك يقولون الشجر التي نهي عنها الأبوان يعني يا ترى انها كذا إنها شجرة البر يعني زرع هذا ولا شجرة أخرى أقاول به ما ينبني عليها شيء. فهذا فيما يتعلق بالتفسير المنقول نعم أعد المقطع هذا نعم تفسير نوعا هذا باعتبار هذا التقسيم باعتبار المستند الاول تقسيم الخلاف اللي سبق تقسيم الخلاف الى اختلاف تنوع واختلاف تضاد اما هنا فهو تقسيم للتفسير باعتبار النقل لا باعتبار المستند والتفسير المنقول هو نوعا جاري الشيخ نعم اقرا قال رحمه الله فصل الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط هذا جعلها جعل جعل الاختلاف على نوعين باعتبار المستند الاختلاف في التفسير منه ما هو ما مستنده ومنه ما مستنده الاستدلال. نعم النقل بعد. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق نعم. اما نقل مصدق نعم نقل مصدق وإما استدلال محقق نعم والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم عليه وسلم. والمقصود بأن جنس, المع... بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم وهذا هو الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح إيش من... إيش والمقصود إيش بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم وهذا هو الأول من... هذا هو الأول من التقسيم اللي قال من التفسير على نوعين ؟ منه ما مستنده النقل هذا هو الاول وياتي الثاني نعم فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه إذا التفسير المنقول هو على نوعين نفس منهما يمكن التمييز بين فيه بين الصحيح والضعيف حق والباطل ومنه ما لا نعم وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه م. عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام الحمد لله ما دام دامناه لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام نعم وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة في نسخة يا شيخ ضرب به قتيل موسى من البقرة لا هذا أصول ولا كل موسى ذكر موسى ضرب به القتيل من البقرة قتيل موسى قتيل بني إسرائيل ما قتلتم نفسا فادى راتم فيها فالنبي ضرب به او البعض ما هو البعض يا الرجل ولا اليد ولا الرقبه هذا فقلنا اضربوه ببعضها إيش البعض هذا مما لا مما لا فائده فيه للمخاطبين ومما لا يمكن معرفة الحق فيه نعم وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها نعم وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر وانحو ذلك اسم الغلام ما اسمه هذا عند المفسرين يعني ولا فائدة فيه لا فائدة ال المهم هو ما ذكره الله هذا هو المهم وكذلك ما ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام نعم فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ نعم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب المنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لا. فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه نعم وكذلك ما نقل عن بعضه هذا هو الحكمة إذا حدثكم الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه فإنهم قد يحدثون بصدق ف... فيؤدي تكذيبهم إلى التكذيب بالحق وإما أن بالكذب، فيلزم من تصديقهم التصديق بالباطل نعم وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة في نقلا صحيحا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 أن مثل هذا هذا موازنة بين ما يقوله التابعي وما يقوله الصحابي فإذا جاءنا عن بعض الصحابة تفسير للآية فإنه يجب قبوله لأنه إما ان يكون سمعه من الرسول أو سمعه ممن سمع الرسول يكون منه. مرسل صحابي ولا يقال انه لعله نقله عن بني اسرائيل لانهم قد عرفوا الحديث اذا حدثكم هذا الكتاب فلا تصدقوهم ولا تقدموه ولكن قد نص العلماء على ان بعض الصحابه معروف انه ممن ينقل عن بني اسرائيل خلاص هذا اذا اذا اكان بشيء للانتهاد فيه مجال قلنا لعله هذا مما اخذه عن بني اسرائيل كابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فهذان مذكوران أنهما ينقلان بعض الأمور وبعض الأخبار عن بني إسرائيل فما قال الصحابي إن كان للاجتهاد فيه مجال قلنا هذا من إجتهاده وإن لم يكن فيه مجال قلنا هذا مرفوع له حكم الرفع إلا أن يكون الصحابي ممن أخذ او ممن يأخذ عن بني إسرائيل الله. نعم. الله. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفه لما يروى من الحديث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 والنقل الصحيح يدفع ذلك بل يقول والنقل الصحيح يدفع ذلك لا اله الا الله قال رحمه الله واما القسم الاول <سؤال> الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا <سؤال> هذا هو المنقول عن المعصوم, كان. نعم. المنقول عن المعصوم. نعم. فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد نعم. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم نعم. وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه نعم. والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا الصحيح ما ما والنقل الصحيح يدفع ذلك ما في نساخ ها من يشركون يدفع يدفع ذلك يدفع والنقل الصحيح يدفع ذلك لا يدفع يدفع ما والنقل الصحيح هذه العبارة ماشية قال رحمه الله وأما القسم الأول شوي شوي لعلنا نهتر وأما القسم الأول مم. الذي يمكن معرفة الصحيح منه يمكن معرفة الصحيح منه نعم. فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد مم. فيما يحتاج إليه ولله الحمد شوي شوي فكثيرا مم. فكثيرا ما يوجد في التفسير وكثيرا ما يوجد في التفسير. والحديث والمغازي امور منقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء لا. صلوات الله عليهم وسلامه لا. والنقل الصحيح يدفع ذلك والنقل الصحيح فكثير فكثيرا ما ينقل فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي م. امور منقوله عن نبينا صلى الله م. عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك أنا عندي أنه يدل على النقل الصحيح يدل على ذلك ما يدفع شرح الشيخ المحمد عندكم نعم موجود ما في ما شيء ما في شيء ما جاء بالعبارة ما علق عليه المقصوب لما يقول لا جاء بسم الله الرحمن الرحيم بين هذا بين ما فيهم سبحان الله فيه. السيد فرده جد فر يدل على الاسنان الالف قال رحمه الله فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه نعم. والنقل الصحيح يدل على ذلك نعم. بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل نعم. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره نعم ومعلوم نصب الله الأدلة وهي ما, ما يعني ما راه الحديث من قواعد من قواعد يحصل بها التمييز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود نعم <تصفيق> نصب ال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 مثل ما, يذكر مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبه وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير لا إلهي فإن أعلم الناس به أهل مكة ينبه الشيخ الى أن تفسير بالمأثور أو التفسير المنقول دخل فيه شيء كثير من الغث مما لم يصح ولا يصح التعويل عليه ولا ينبغي تفسير القرآن به ولهذا يروي لنا أن الإمام أحمد أنه قال التفسير والملاحم والمغازي ليس لها إثناد أو لا أصل لها إلا سند لها <تصفيق> هذا ينبه فيه على إن هذه الفنون هذه دخلها شيء كثير مما لم يصح مثلا يعني مما يجزم ببطلانه هذا شيء ومما لا يدرى عنه هذا اكثر واكثر يعني لا يجمع ببطلانه ولا بصحته فكتب التفسير والمغازي والملاحم كما يقول هذه مشحونه بالاخبار تعمل اي غزو مثلا وأي يعني سواء في حياة الرسول او بعده تجد ان اكثر معلومات القصة الموقع اكثر معلوماتها لم تثبت بالاسناد لكن هكذا سبط في كتب التاريخ فنطبق على هذا القاعدة المتقدمة من من جزئيات هذه الغزو ما يحتاج الناس إلى معرفة حقي ومنها ما لا يتعلق بالأحكام. فما لا تعلق له بالأحكام ولا بالاعتقاد فهذا لا يعني أوسى يعني قصه يعني او مرويه أو تحكى أو يعني ما لا يعني كونهم مروا بكذا أو مروا بكذا أو نزلوا بكذا أو أكلوا كذا أو شيء ما له ما هو موضع يعني اهتمام لا فائدة فيه من المكلفين فهذا ينبغي عدم الاشتغال به ما يتعلق بالأحكام لا بد هذا من معرفة أسانيده وتمييز الصحيح من الضعيف منها. سبحان الله, سبحان الله. لا إله إلا الله. والشيخ يستطرد أذكر هنا المسألة يوازن بين البلدان. في في المدينة بين المدينه الحجاز مكه الشام العراق يوازن بينها في هذه الامور فيقول ان اهل الشام اعلم بالمغازي لانهم اصحاب غزو فلا أن يكون عندهم من الخبره المغازي ما ليس عند غيرهم وما غادي هذه تشمل. يعني غزوات الرسول وغزوات غيره مما جرى على يد الخلفاء بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه اللهم صح. سبحان الله يقول أهل الحجاز أعلم بالتفسير هذه معادلات بين هذه البلدان وأهلها وزن بين أهل الحجاز والشام والعراق شواءت كلاما لإمام أحمد بعد طولة لا اصل لا اي لا اسناد لا لان الغالب عليها المراسيل المراسيل هو ما يرويه التابعي عن الرسول عليه الصلاه والسلام وقد يراد به المنقطع يقول الغالب عليها المراسيل انها من اقوال التابعين أو, من ب... او ما جاءت باسانيد منقطعه فتسمى هذه الاسانيد او هذه الروايات مراسيل نعم فالغالب عليها المراسيل لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره هو عروة بن الزبير والشارل. عروة بن الزبير إيسه. تابع فاذا رواني الأشياء عن الرسول قلنا هذا مرسل لأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي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 اعلم بالمراضي نعم فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم نعم. ف... لأنها كانت عندهم نريد مغادر الرسول صلى الله عليه وسلم غزوات الرسول كانت في المدينة انطلاقها من المدينة نعم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكانوا فكان أهل غزو وجهاد فيكون عندهم إلمام بالسير يعني سيار سيرة الرسول وسيرة الخلفاء نعم <تصفيق> فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم نعم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعية أهلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار نعم وأما التفسير فإن أعلم, الناس فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب لأنهم <تصفيق> أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمه مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب من ابن أصحاب عباس كطاووس وابي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء اهل المدينه ذلك ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم في حاشيته يقول هذه العباره غير واضح غير, غير واضح المراد واضح المراد منها وهي معتربه وتحتمل ان تكون في اهل الكوفه وانهم تميزوا عن غيرهم وهذا الغموض ان صح يرجع الى الاملاء وعدم المراجعه التي سبق التنبيه على وجود الشاش ارجع أهل الإبراهيم. رحمكم. يقول وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن عباس. عفوا حسنا وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. ومن ذلك. على عدنا. عن الشيء، وغير ذلك وغير ذلك قلت اقرا السؤال قلت اقرا العباره عندك اقرا قبضها وكذلك اهل الكوفه وكذلك اهل الكوفة من اصحاب ابن مسعود ها ها سؤال ما في برق؟ إيه خلاص. وكذلك أهل الكوفة أصحاب، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. نعم. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. ومن ذلك ما تميزوا. لا شيء. أظنه من العبارة. وين كانت في الأول؟ انها فيها إشكال. لكن ومن ذلك أي ومن التفسير لأنه بصدد الكلام. والموازنه بين البلدان في التفسير ومن ذلك ما تميزوا به يعني ومن ذلك التفسير الذي تميزوا به على غيره نعم وعلماء اهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ, أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن واحد. الله والمراسيل اذا تعددت طرقها هذه موالده صادقين يعني في باب المغازي قال لك ان ان أعلم الناس اهل المدينه ثم الشام ثم العراق وبالتفسير اهل مكه وبين ذلك انه لانهم لان ابن عباس كان معظم يعني حياته بالحجاز في مكه وما قرب منها فلذلك كان لهم تميز في التفسير ذكر منهم خلان وخلان منهم سعيد الجبير جبير من أصحاب عباس، وأبو الصهبة وطاووس ومجاهد من جبر وغيره قال وكذلك أهل الكوفة الأصحاب ابن مسعود في أهل الكوفة أيضا لهم تميز في التفسير على غيرهم في ذلك أي في التفسير لهم تميز في ذلك نعم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 فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا, فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح م مثل شخص يحدث عن واقعة جرت لا, لا يقول لك قالك ان أكثر ما في كتب التفسير المرأسيل والمرأسيل غير مرأسيل الصحاب مرأسيل الصحاب محكوم لا بالصحة ولا خلاف فيها لأن الصحابة إما أن يكون سمع الرسول أو سمع من سمع الرسول متلقا عنه فهذه هي المرسيل فالأصل إذا أطلق المرسل هو ما سقط من الصحابة أو هو قول التابع إذا نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقال له مرسل وقد يطلق المرسل على المنقطع فهو الشيخ يقول إن الروايات في التفسير من قبيل المرسل ثم يقول الشيخ إن المرسل إذا تعددت طرقه ولم يكن تواطؤ يعني ولا اتفاق يعني إذا تعدد الطرق طرق المرسل جاء من طريقين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره واكثر من ذلك تعددت الطرق ولم يكن هناك تواطؤ ولا اتفاق فالخبر محمول على القبول والصحة سبحان الله وهذا يسميها المحدثون الحسن لغيره ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو ما رواه الضعيف الذي ضعفه ليس بشريط حسن لغيره ما رواه المستور وسيع الحفظ او او كان مرسلا فاذا تعددت طرقه كان كان مفيدا للعلم او غلبة الظن فيكون حجة هذا هو المرسل غير فالمرسل اذا جاء من طريقين مثلا تعدد وقوة حجته الله اللهم صل وسلم لا مانسويلس وال و... والمراسيل يسوي المراسيل إذا تعدد والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا كانت صحيحة قطعا شوف يعني المرسل الاصل انه من المردود لكن اذا جاء اذا تعددت الطرق وسالم من التواطؤ وسالم من الاتفاق ايش الفرق بين التواطؤ والاتفاق التواطؤ ان يكون هناك مماله يعني اروي هذا وانا س اروي اروي بالسند من هنا عن فلان عن فلان وانا سارويك يمكن يصير ثلاثة على هذه الطريقه أربعة خمسة يعني هذا معنى تواطؤ تواطؤ مقصود او اتفاق من غير قصد يعني سبحان الله هذا يعني روى هذا الحديث عن الرسول وهو تابع واخر روى معناه عن الرسول وثالث فهذا يقال انه يمتنع الاتفاق الاتفاق فيه مع تباين يعني مع تباين الجهات ثم يبعد الاتفاق وهو يعني التواطؤ قلت لك إنه انه اتفاق مقصود والثاني لا وقع اتفاقا للتقريب الموضوع يعني اتفقتنا والشيخ زيد على اننا نزور فلان هذا اجتماعنا وزيارتنا له عن ايش عن تواطؤ لكن اذا قدر اني انا زرته فوجدت الشيخ زيد ايضا جاي اجتماعنا هنا حصل اتفاقا فالاول تواطؤ والثاني اتفاق فيقول الشيخ اذا المرسل اذا تعدد الطرق وسلم من التواطؤ قصدا ومن الاتفاق من غير قصد نعم كان صحيحا ويجزم الشيخ ويقول صحيحا قطعا او فهو صحيح فطعا نعم فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه هذا الخبر دائما الخبر ما تعريف الخبر عند أهل اللغه والبلاغة والبيانين والنحوين الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذلك هذا تضادق الخبر وضده الطلب فأنت إذا قلت محمد قائم فهذا جملة خبرية اما ان تكون صدقا إذا طابقت الواقع إذا كان زيد فعلا إنه قائم لا جالس أو تقول زيد أو محمد مسافر فإذا كان فعلا هو مسافر فالخبر صدقا فالصدق هو ما طابق الواقع وأما ما لم يطابق الواقع فهو كذب لكن الكذب إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خاطعا فالعمد هو ما تعمد فيه المخبر يعني أن يخبر بخلاف الواقع هذا كذب متعمد والثاني لا غير متعمد لكنه اخطا ظن إن فلان مسافر هو راح يخبر ويقول إن فلان مسافر صار مخطئ غلط نعم أعدل جميلة جميلة بس بس لا حسنا. الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله لا الله سبحان الله الله سبحان لا اله الا لا اله <تصفيق> ولا لا حول لا حول ولا لا حول لا حول الله لا اله الا الله لا شريك له لا لا شريك اللهم. لا لا شريك لا مقام الحمد لله عندك موقف شريف نوقفني الشيخ على مثل شخص نس نيه المثال احنا المثال اي نوقف عند المثال هاك انك شيت شيخ اشاء نعم نتكلم لا اله الا الله احسن الله اليك نعم تقول احسن الله اليك وغفر الله لوالديك يا شيخ نريد ان تذكر لنا اسباب الثبات على الاستقامة ما شاء الله هذا يقال له سؤال في السلوك السلوك يراد به من صوفية أكثر ما يتكلمون من السلوك السلوك يراد به السير إلى الله والسير إلى الله يكون ب. لتقوى الله طاعة الله فتال للأعوامر ونواهين ظاهرا وضاطرا الثبات أسباب الثبات سبق من هذا السؤال منها الدعاء ان تسأل ربك الثبات تكسر يا مقلب القول ثبت قلبي الله اللهم ثبتني بالقول الثابت في العيد الدنيا وفي الآخر اللهم أصلح قلبي اللهم اهدني اللهم أسددي الدعاء الدعاء من أعظم أسباب الاستقامة والتباس والصلاة ومنها مجاهده النفس على الطاعة المجاهدة حتى تنقاد النفس وتذل تجاهد على فعل المأمورات وترك المعذورات وذلك يعني لزوم الصحبه الطيبه لان الاصحاب الطيبين يعينون على الخير فاذا راوا منك خيرا ايذوك وشجعوك واذا راوا منك تقصيرا يعني سددوا وارشدوا اثنان بحسناً الله يليك هنا ذكر بعض الإخوان فيها أربع محاولات حول قول الشيخ الإسلام والنقل الصحيح يدفع ذلك ذكر بعض الإخوان ألا يكون يقول هل يرتفع الإشكال إذا جعلنا كلمة الشيخ والنقل الصحيح يدفع يرفع يدفع يرفع, يرفع ذلك أي الاختلاف هذا أيضاً ثلاثة أربعة جيد يرفع ذلك قريب وهي قريب انت تصعب بدل يدفع يرفع لان الدال والراء ف... هو نون لا يكون هذا التصويب جيد نعم ذكر احد الاخوه ان احد المحققين عدنان زرزور يقول يبدو ان هذه العباره مقحمه ولعل المعنى ان النقل الصحيح يؤكد ذلك ويبينه هذا قريب من قوله يدل على ذلك سهل. وهذا أيضا أحد الأخوة يقول لا يكون معنى قول شيخ الإسلام أي والنقول الصحيحة تدفع ما نقل عن النبي والانبياء من قبله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم مما هو موجود في كتب التفسير والمغازي مما لا يصح يعني ما جاء في اليرفوذات جاءت قبل جاءت قبل جاءت قبل فيه. على أي حال. لا. أحسن الله إليك هذا يسأل عن تكرار العمر في السفرة الواحدة هل هي مشروعه كفعل عائشة رضي الله عنها والله ما هو لا, ما ما لا, لا أرى عائشة يعني لها ظروف معينة والرسول اذن لها فمن كانت حالته تشبه حالته ولهذا من يأتي إلى من بلاد بعيدة ويأتي مفردا لأن الأفضل عند في بعض المذاهب الإفراد أفضل يعني يمكن أن يقال له اعتمر لأنه حج ولم يعتمر فمن كانت حاله تشبه أما أنت يا فلان ولله الحمد قريب من البيت في المملك والمجيء إليك ميسور تروع المكة وتروح تجيب عمره من هناك من التنعيم تشير ويل وترجع يعني حتى ان يقول لبعض الناس بعض الناس يروح بعمرة ثم إذا وصل الناس يجيب عمره لأبي ياخد يجيب عمره يعني تختار لابيك العمره الصغيرة هذه العمره لا تردع ما تتباوت ولو كان الاسم واحد عمره لكن ستان بين عمره تنشبها من البلد وان جاي مسافر بنيه عمره وتحرم من الميقات وإلى آخر اخره وبين عمره تأخذ من البيت من السد وتروح للتنعيم وتلبي وترجع تطوف وتسعى وتنتهي فرد والصحابه رضي الله عنهم ما في عن احد منهم انو منه يخرج الى التنعيم الناس توسعوا أبد. وكل ما كان يعني سبحان الله ملاحظ كل ما كان الشيء أبعد يعني عن السنة أو السنية ليست واضحة كان عند الناس حرص عليه تجدهم يحرصون على إما عن البدعة أو عما لم تثبت سنيته يعني ظنانه وما ثبتت سنية تجد الشيطان يثبتهم عنه نعم عشان يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في أحد الركعات ثم تذكر في أثناء الصلاة ماذا يفعل أبدأ يقول المأموم نعم يحسن أي نعم. يمأموم. لا شيء عليه إن شاء الله تقول؟ حتى السبيل نعم نعم يقول من نما عن عن الوتر فهل يصليها بعد طلوع الفجر وقبل صلاه الفجر من نما عن الوتر ايه اي نعم ارجو ذلك نعم. نعم هل يصليها الى اصبح لا نعم هذا يقول فضيله الشيخ عشان الله وعملك ما معنى قوله وانزلنا الحديث فهل الحديد كما يقال أنه منزل وليس من جنس الأرض حتى وإن كان من جنس الأرض الأرض معادن الذهب من الأرض والنحاس، وأشياء والقصدير الرصاص معادن كثيرة هي من الأرض والحديد كذلك وقال العلماء في الإنزال إن يعني من أفضل الحديد ما, ما حصل من الجبال إذن ففيه إنزال. ففيه إنزال والإنزال هو يعني إنزال الشيء من علو إلى سفل قال تعالى وأنزل لكم من, من الأنعام ثمانية أزواج من أين أنزلها من السماء لا لا أنزل لكم من الأنعام يعني أنزلها من ظهور الفحول أنزل الماء المني من ظهور الفحول والأجنة من بطون الحيوان من بطون الإناء كله انزال لأنه انزال من علو إلى سف نعم أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم إنسان النذر إذا فعل أمرا أن يصوم شهرا متتابعا وفعل هذا الأمر وشق عليه الصيام المتتابع يكفر يكفر. فصارت يمين نعم الله إليك. وهذا يقول إذا جلس المصلي بين الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية وكبر في ذلك ثم تذكر, أن باقي له أن ثم تذكر أنه باقي له ركعة فعندما يرفع ويقوم للركعة الرابعة هل يكبر أم لا؟ لا يكبر نعم. الله إليك يقول ما الوارد في السنة في صلاة الاستسقاء في خطبتها؟ هل هي قبل الصلاه ام كلام والامر في واجعن وهذا يسال يقول ما واجبي في من ينال ويسب رجال او شخص يامر بالمعروف وينهى عن المنكر انكر عليه وناصحه وخوفه بالله خوفه بالله اتق الله فلان الغيبه حرام ثم غيبه من غيبه انسان يفعل الخير ويأمر بالمعروف عن المنكر نعم وهذا يقول أحسن الله إليك هل يشرع للمسلم أن يحج أو يعتمر نفلا عن والده العاجز لا, لا. إن الله. إذا كان عاجز بحيث لو كانت عليه فريضة لم يستطع هو. نعم نحصر انتهى